Mm-hmm. تسابقت الهموم إلي تجري دموع اليطم في خدّيه تتلعثم الكلمات في فمه وترى حياة البؤس في عينيه ألم وفقر حاله ودموع من ذا يضيء له الحياة شمو من ذا يواسي ومن يؤوي؟ كم بلس من يمحو الأنين وسعادة للآخرين ذا رحمة وفضيلة كلمات در الثمین کن في حياتك غیمتا تروي الحنايا والحنين ما اجملت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 وتفجر الإحساس بين يدي حتى رأينا نور بسمتي متلئ لأن يبدو على شفتيهم بلسما يمحو الأنيم وسعادة للآخرين فرحمة فضيله سن كالماسي كالدر الثمين كن في حياتك فی الإنسان الانسان نستلهم الاحسان واراحمون المحسنون يرحمون الرحمن في رحمت الانسان نستلهم الاحسان واراحمون المحسنون يرحمون الرحمن آ血 كم بلز سعادة للآخرين، ذا رحمة وفضيلة كالماس، كالدر الثمين. كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحنين. ما أجمل الدنيا إذا